ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين 112. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ما ذلك على الله يسير؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ نشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.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 من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم